والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطروهم أن فتصيبكم منهم معرته بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 جِيلكَ زَرْعٌ أَخْرَجَ شُطْأً فَازْرَعَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِيظُ بِهِ الْمُكْفَرُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما